طريبة الشريف ما حكم إلاوة القرآن على المقامات الموسيقية نعوذ بالله من ذلك لا يجوز قراءة القرآن بالألحان وجعلها أغاني المقامات هذه للأغاني عند الصوفية ولا يجوز قراءة القرآن عليها ولا يجوز اتخاذ القرآن أغاني وإنما يتلى القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل العلم يتلونه أما أن يتلى كما تتلوه الصوفية والمبتدعة والمغنين هذا حرام